في س ل س ل ة شهد و الرضاض في ذكر الحواريين و ا ل أ ص ح ا ب في ذكر خير القرون كما قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقال عمران بن حسين رضي الله عنه ر أ و الحديث لا أ د ر ي أ ذ ك ر ثلاثا أ م أ ر ب ع ثم ي أ ت ي بعد ذلك أ ن ا س يشهدون ولا يستشهدون يخونون ولا يؤتمنون ويظهر ف ي ه م السمن إ ن ه حديث نفيس يبين خطوط العرض والطول في هذه ا ل أ م ة بين درجاتها وتاريخها وقرونها و أ ح د ا ث ه ا وهذا من ج م ل ة ا ل ح ك م ة التي أ و ت ي ه ا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يتكلم بالكلام القليل جدا الوجيز الذي يحمل من المعاني ما تحار فيه الفهوم و ا ل أ ل ب ا ب سطر أ و دون ذلك يحمل تاريخ أ م ة ب أ س ر ه ا ر س ا ل ة بما تحمل صلى الله عليك. اذ ل ل عليك ه ا تقف في يوم الغار عندما انفجر الضو ء وانبجس في ف ر ج ة غار حراء بكرى يوم ان عاد ل ل أ م ة المفتاح الضائع الذي ضاع قرونا ع د ي د ة ووضع على أ ب و ا ب ا ل ح ي ا ة أ ق ف ا ل من حديد أ ع ي ت وحيرت الذين فتحوها فكان على القلب قفل ضخم عجيب أ ع ي ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ع ي ا ل أ ذ ك ي ا ء على فتحه وكان في العقل قفل ضخم أ ي ض ا أ ع ي ا ل ف ل ا س ف ة والرواه والشعراء أ ن يفتحوه وكان على الضمير قفل آ خ ر فالتوى وعصى وخان وغش أ ع ي المرشدين والوعاظ أ ن يحدثوا فيه شيئا وكان على المدارس والعلوم قفل آ خ ر أ ع ي المدرسين والمعلمين أ ن يفتحوه في كل مكان ق ف ر فلما أ ع ي ت ا ل ب ش ر ي ة هذه ا ل أ ق ف ا ل ليفتحوها فصنعوا مفتاحا بعد ان اضاعوا المفتاح ا ل أ ص ل ي من طرادهم من معادنهم من أ ف ك ا ر ه م فما فتح هذا المفتاح ولم يفتح كيف ه و من صنع البشر ومن نفس طينهم ومن نفس أ ر ض ي ت ه م ومعادنهم فكيف يفتح مثل هذه ا ل أ ق ف ا ل لا ي ف ت ح إ ل ا المفتاح ا ل أ ص ل ي ا ل أ و ل حتى انبجس النور من حراء وعاد المفتاح الذي ضل من قرون فوضع على قفل القلب ففتحه من أ و ل إ ش ع ا ع وانفتحت له القلوب ودخل هذا الضوء كل هذه القلوب ووضع هذا المفتاح على ق ف ل العقل فتحرر واطلق المواهب واطلق طاقات الانسان ا ل ذ ا خ ر ة ا ل ب ا ط ن ة في داخله ووضع المفتاح على ق ف ل الضمير فرجعت ا ل ا م ا ن ة و ا ز و ر ت ا ل خ ي ا ن ة ورجع كل شيء مستقيم على اصله ووضع المفتاح على المدارس فارشد المعلم ووجد ا ل ت ع ل ي م سوقا ر ا ئ ج ة وسوقا ليست ك ا ف د ه كما كانت سابقا وصار علم طلاب ورعاه ورجال ذلكم ايها الرجال أ ن هذا المفتاح هو مفتاح ا ل إ ي م ا ن الذي تركته ا ل أ م ة ق و ل ا ط و ي ل ة و ا ل أ م ة مهما عالجت هذه ا ل أ ط ف ا ل فلن ت ن ف ت ح أ ب د ا و ل م ي ك و ن هذا الانفتاح وكما ذكرت حاولوا بعد المفتاح أ ن يكتروا هذه ا ل أ ق ف ا ل فتكسرت آ ل ا ت ه م وجرحت أ ي د ي ه م ولم تفتح هذه ا ل أ ق ف ا ل إ ل ا بمفتاح واحد وهو مفتاح ا ل إ م ا م وهذا المفتاح اختار الله تعالى ه رجال و ا س ت ف ى له أ م ه و ا س ت ف ى له ط ا ئ ف ة فكان ا ل ا س ت ف ا ء المحمدي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اصطفاه على العالمين ليحمل هذا المفتاح ليفتح قلوبا غلفا وعقولا م ظ ل م ة لينقلها من ظلمات الجهل و ا ل ج ا ه ل ي ة الى ضوء الايمان والنور والضوء كل ذلك تطلب رجال تتفجر ا ل ع ظ م ة من بين ثناياهم ومن بين ح ن ي ا ه م وهكذا دائما الاسلام يفجر ا ل ع ظ م ة من رجاله يستخرجها استخراجا حتى في وقت قد تقول لا رجال و ل م يخرج رجال وقد ت ي أ س ويحار عقلك ما هو الحل أ ق و ل لك اطمئن إ ن هذا الدين يفجر ا ل ع ظ م ة في رجاله يختار لرجاله رجال تراهم ن ا س في ثياب ع ا د ي ة ولكن إ ذ ا كلفوا بتكاليفهم التي أ ر ا د ه ا الله تعالى بعد أ ن فتح اقفال قلوبهم وعقولهم تراهم صاروا من ر ع ا ت غ ن م إ ل ى ق ا د ة أ م م ساسه عالميين يقودون ف ي ا س ة العالم ويقودون الدنيا بعقل الرشد بسبب مفتاح ا ل إ ي م ا ن إ ن ه دين يفجر العظمه في رجاله يستخرجها استخراجا واعلموا ان هذا الدين لم يرجع ث ا ن ي ة إ ل ا بما رجع به ا ل أ و ا ئ ل لا بد أ ن نعود إ ل ى س ي ر ة ا ل أ و ا ئ ل لذلك لو غيرنا أ د ن ى تغيير ولو بدلنا أ د ن ى تبديل ف إ ن التبديل والتغيير لا ي أ ت ي بالنصر إ ن الذين أ ر ا د و ا أ ن يفتحوا ا ل أ ق ف ا ل بغير المفتاح ما فتحوها والذين يريدون أ ن ينتصروا بغير المفتاح لن ينتصروا إ ن م ا الانتصار والنصر من عند الله ولا يكون و الا ب ط ا ع ة الله تعالى ليس هناك نصر من غير ط ا ع ة الله ولا في غير طريق الله ولا بد أ ن تعلم ا ل أ م ة ذلك ولا بد أ ن يحمل ه ا ء ر ع ب ج ا ل التكاليف و أ ن يخرج رجالك الرجال أ خ ر ج ابن عساكر وابن الاثير ه في ق ص ة فتح مصر لما تولى ع م ر بن العاص فتح مصر و أ ب ط ى به الفتح عامين كاملين ف أ ر س ل عمر رضي الله تعالى عنه ر س ا ل ة لعمر يا عمر ما هذا ما عهدنا أ ن يكون النصر بطيئا على أ م ة محمد مثلما فعل من المؤكد أ ن ك م أ ر د ت م من الدنيا ما أ ر ا د عدوكم ف ت أ خ ر عنكم النصر طبيب يصف الدواء ويحدد مكامن الداء ماذا تريد يا عمر يريد ان الاختلاط بالعلمانيين والليبراليين والفسق والفجار و ك ف ر ه التعامل مع أ ه ل الدنيا قد ت ت أ ث ر أ ن ت بهم و ت أ خ ذ من دنياهم ما يضر بدينك كلما أ خ ذ ت من دنياهم كلما خسرت من دينك فيتباطا عليك النصر ويطول عليك الطريق فارس تفتح في أ ر ب ع ة أ ي ا م والشام تفتح في يوم واحد ومصر تفتح في عامين كاملين هذا على غير المعهود على غير المعهود والذي فتح الشام هو عمرو بن العاص والذي باه به عمر وهو ا ل د ا ه ي ة لما جاوب أ ر ط ب و ن أ ك ب ر قائد غربي على ا ل إ ط ل ا ق ليواجه حلف ا ل إ س ل ا م قالوا يا امير المؤمنين لقد جاوب أ ر ط ب و ن هتلر أ ك ب ر قائد عسكري في العالم كيف سنواجه هذا قال س أ ر م ي أ ر ت ب و ن الروم ب ا ر ت ب و ن العرب وانتصر أ ر ت ب و ن العرب في أ ج ن ا د ي ن وفتحت بلاد الشام على مصراعيها بنفس القائد كذلك في يوم القادسيه وفارس قالوا كيف سيف سنفعل مع ملوك الفرس قال س أ ر م ي ملوك الفرس بملوك العرب يا له القائد يا له من راعي غنم كان يرعى الغنم على قراريط ل أ ه ل ه في م ك ة على عماته لما صعد المنبر ه و أ م ي ر قال دعتوني كان يسموني عميرا فقالوا لي عمرا كبروني ش و ي وكنت أ ر ع ى الغنيمات لخالاتي على كسر من الخبز و ا ل آ ن صرت أ م ي ر ا للمؤمنين وحدثتني ب ا ل أ م س انك الذي تامر وتنهى وتفعل وتامر فينصاع الناس لك فاردت ان افضحها على رؤوس العالمين مراقب لنفسه معالج لها لغرورها يكسرها اذا عظمت عليه وشمخت ان الذين نسوا الله تعالى ونسوا دينه شمخت انوفهم بعد ان كانوا فيجعلك ا ن و ا في زنازن ا ل ا ت ق ا ل ا ت وفي تهاريز ا ل ت و غ ي خ ضاعفه فلما يشمخ ب أ ن ف ه لم يجد عمر يدغدغ هذه ا ل أ ن ف ويرجع هذه النفس الى حالتها ا ل أ و ل ى انكسارا وتواضعا لله تعالى ذلك هو الجيل الذي سنتحدث عنه مع هذه ا ل ك و ك ب ة مع مفتاح ا ل إ ي م ا ن الذي دخل في موضعه وفي مكانه مع ر ج ا ل قاموا بما كلفهم الله تعالى بما أ و ل ا ه م الله تعالى وما تركوا الدنيا إ ل ا بعد أ ن أ ض ا ع ا ل إ س ل ا م الدنيا مشرقا ومغربا هل لنا فيهم ا س و ة هل لنا فيهم ق د و ة وانظر كيف اختار الله هذه ا ل ك و ك ب ة التي سنتكلم عنها واحدا واحدا وانظر كيف فجر ا ل إ س ل ا م ا ل ع ظ م ة في رجاله وكيف اصطفت المقادير هذه ا ل ك و ك ب ة لم اختار هؤلاء لم هؤلاء وما الحكمه من وراء هذا وذاك لقد اصطفى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لرسالته ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد اصحابه فاختارهم لوزارته ا ذ ا هذا اصطفاء وهذا اختيار اصطفاء م ق ا د ي ر واختيارها لم اختار ا الله ذلك او هؤلاء ولذلك لو نظرت في اصطفاء المقادير يحار عقلك ويذل فهمك لقد اختارت المقادير العالي القدر واسع البهرج ر أ س في قومه عظيم الجاه يشار إ ل ي ه بالبنان أ ب و بكر الصديق رجل ب ش ه و ر معروف له مكانه ي ق ل أ ي و ا ه ل ينفع الاسلام نحن عاوزين الناس من نوع ده وفي نفس الاختيار اختار العبد الابد الذي يرصف في الاغلال الذي لا يملك من دنيا زمانه الا الاغلال يرصف فيها معدم لا يساوي شيئا في ميزان الدنيا بلال بن رباح ما حاجتنا م ث ل هذا ه ن ع م ل بايده لم ع ه م ل ولم ع ه ج ا ه ولم ع ا س ر ة تتعجب في تباين اختيار المقادير ويحار عقلك كيف اصطفى ا و ب ك واصطفى بجواره ب ل ا ل ا بن ح م ا م ة هذا العبد الذي لا يملك من دنياه الا ا ل أ غ ل ا ل لا يملك إ ل ا ذلك لا يملك شيئا ماذا عساه أ ن ينفع هذا الرجل وينفع هذا الدين الدنيا لما تختار ب ت ت خ افضل ر أ ر ج ا ل و ص ح الرجال دكتور كوره ما بيختاروا بيختار على اعلى مستوى ده ا ل ا س ت ف ا ء والاختيار ده أ ه ل الدنيا ولكن ا س ت ف ا ء المقادير شيء آ خ ر ل أ ن ه ا تقدر بالعين ا ل ب ا ص ر ة وليس بالعين ا ل ب ص ي ر ة تختار حسب ا ل ش خ ص ي ة ا ل ب ا ط ن ة ولا تختار على الظاهر إ ن المخازن تختار على باطن ا ل ش خ ص ي ة وليس على ظاهرها انظر واختارت أ ي ض ا الجواز الشديد شديد ا ل ق و ة المصارع الذي يصارع ا ل أ ش د ا ء في سوق ع ك ا س عمر ا بن الخطاب هل له مقابل يقول لك احنا عاوزين جيشه يا عمر أ ي و ه ه ك ل ن ا من نوع ده هو النوع ده اللي ينتصر وفي المقابل العجيب المقابل اختار الضعيف المعروق القصير النحيل النحيف الذي إ ذ ا هدت الريح تكفى وسقط عجر ل ا س ت ف ا ء المقادير واختيارها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا تضع وكيف تضع بين عمر وبين ابن مسعود واختار ا ل ب ا ه ي ة الفذ في عقله وفي تفكيره وفي دهائه صاحب الحيل ع م ر بن العاص ع ب د ا ل ع ا ل ي ح ر ك الدنيا ب أ س ر ه ا د ا ه ي ة من الدواهم نحن في حاجه ة إلى مثل ذ الى نحن حاجة في إ مثل هذه العقور هؤلاء الدهاء ا ل ع م ا ل ق ة واختارت بجواره الغر الكريم الذي لا خ ب ر ة له طيب ل ا خبرة ل ه أبو م و س ى ا ل أ ش ع ر ي ه انظر لاختيار واصطفاء ا ل م ف ا د ي ر و أ ن ت تتعجب واخترت ا المعدم يا الحد ن و الذي تجننا من د و ما من جامد مع المعدم تجننا الناس هات لنا القول هات لنا احنا واخترت عزين فلوس دول دي لا يملك من حياته شيء بل لا يملك قوت يومه كعمار بن ياسر وانا اشد انتباهك والتفاتك بعد ان أ و ج ه إ ل ي ك مفتاح الايمان إ ل ى عقلك ليفتح ق ف ل ه لكي تتامل كيف صنع ا ل إ س ل ا م معجزته الكبرى كيف مشى هذه القرون ا ل ط و ي ل ة بهذا الركب العجيب اخلاقه ل م ت ب ي ن أ و أ ج س ا م ه وطباعه كيف فتح الله الدنيا ب أ م ث ا ل هؤلاء هذه ا ل أ ش ت ك ى ا ل م ت ب ا ي ن ة في الصفات و ا ل أ و ض ا ع اختيار المقادير انت أ تريد في الجيش ا ل أ ش د ا ء الاقوياء والاغنياء لم ا تريد أ ن تنتصر أقول لك ما زال عقلك لم يفتح بمفتاح ا ل إ ي م ا ن بعد بل قلبك ما زال عليه هذا ا ل ق ف ل هذا بمكسبك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ب م ع ص ي ك بنظرك الى الدنيا وتطلبك إ ل ي ه ا لا بد أ ن تعلم أ ي ه ا الرجل أ ن النصر من أ م ر الله تعالى ومن ش أ ن ه ليس من أ م ر البشر وهو ليس من ش أ ن البشر وهو أ ي ض ا مكتوب في صحائف غيبه ومستور بصحائف الغيب لن يكون ن ص ر إ ل ا به ومنه إ ن م ا النصر من عند الله ليس بالقتال ولا الجدي ة فيه وليس ب ا ل ش ج ا ع ة ولا ب ا ل ب ط و ل ة ولا بالمال و ق و ة المال ولا بالسلاح ولا بالعفاف أ ب د ا هو من عند الله واذكروا إ ذ أ ن ت م قليل مستضعفون في ا ل أ ر ض تخافون أن يتخطفكم ان ل ا س شو نظر للتعبير يتخطفكم الناس ولا يختفك الناس إ ل ا من ق ل ة في ا ل ق و ة و ق ل ة في المدد و ق ل ة في ا ل م ع و ن ة و ق ل ة في ا ل م ك ا ن والجاه والمركز يعني أ ن ت كده سبيل ا ا ل ي ثالث له م ل ط ا ش ة يعني كده أ ن ت م ل ط ا ش ة تقود ع م م من, من يقول ذلك م ا هو المجموع ا ي ق د ر هذا التقدير واذكره اذ تبه اذا انتم قرين مستضعفون في ا ل أ ر ض تخافون أ ن يتخطفكم الناس د ا الكفار ي خ و ا ح د يخبو كل واحد ي خ ب كل واحد يخبو كل واحد و كل واحد و قرص و ت ن ت ق ق ض ي فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم ت ش ك ر و يبقى واجب على ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة أ ن تربط نفسها بالله تعالى وحده بشرعه وحده كما قال صلى الله عليه وسلم سيختلف السلطان والحكم ك ت ا ا ب أي ل والحكام و ا ل ت و ا ر ي ف سيختلف هؤلاء و ا ل م س ح ف وكتاب الله تعالى ما الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدوروا ه مع داهية دهات العرب مع الكتاب حيث دار ماذا س ي س م ع ابن مسعود مع ابو جهل اقول لك دور مع الكتاب و ح ي ف ض ر ماذا س ي س م ع عثمان قال صاحب مال لكن ضعيف اقول لك الحديبيه في يمين عثمان ارسل النبي عمر الى الكفار قوي شديد و ه و ح ا و ض بن ا ل د و ر قال لا ليس لي عشيره فيهم قد يقتلوني ارسل عثمان فعثمان بل يخايف طيب ده ده بني عميه كتير. مثل جلد هذا الذي لا يعجبك طيبته و إ ن س ا ن ي ت ه ورحمته فتح الله به وجاء بالصلح مثل هذا الضعيف المتكفئ هو الذي حز ر أ س ابي جهل في أعطي ب د و أ خ ذ يحمله من أ ذ ن ه ا ل م ب ي س لم يجروها لا ي ص ل م لها إ ن ا س ت ف ا ء المقادير عجيب واختيارها على ا ل ش خ ص ي ة ا ل ب ا ط ن ة لا على المنظر ا ل ظ ه ر الذي امامك ولذلك لا تستقل من ك ث ر ة ولا تستضعف من ق و ة ولا تستقر من مال اعلم ان الامر كله لله ا م ا سمعت قوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ا م ا سمعت قوله واعدل ما استطعتم ما عنديش قنابل أنا مش قناب انه عنديش عليك انا ايه ترطش معنديش ا صواريخ ما, ما اشترطتش عليك. عليك اذا شرطت ذلك عليك فتحدد ولكن ما اشترطت عليك من قوه ة ومن رباط الخيل اي شيء ط و ب ة شمروخ عصايه ا ط ل ب في اي شيء ا ن ا سمعت قوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى قال لبالك الكلام دا بتربط أول خذ باكفة وإنها مفتاح د الايمان وفك به قفل عقلك وراسك لو فتح هذا القفل ل م ن ف ت ح ت لك الدنيا وفهمت النصوص وفهمت الحياه على اصولها على ما كان عليه الاوائل ولكن لو وازنت بين قوى العالم الحاضره اقول لك قفلك مازال في ر أ س ك لم يتغير ولم يتبدل ولذلك هذه ا ل أ م ة لا ت ن ب ن ي ب ا ز د و ا ج ي ة المعايير إ ن جيل النصر ليس عنده ا ز د و ا ج ي ة في ا ل ث ق ا ف ة ولا ا ز د و ا ج ي ة في المعايير ولا ا ز د و ا ج ي ة في ا ل س ي ا س ة س ي ا س ة و ا ح د ة ث ق ا ف ة و ا ح د ة منهج واحد وليكن ما هو كائن وليكن ما هو كائن كما قال جعفر يوم ا من ا ل أ ي ا م اللي ج ما الذي غيرنا ما الذي فضحنا كل هذه ا ل ف ض ي ح ة التنازل عن مسلمات الاسلام واحد اثنين ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة خ م س ة ان الله تعالى اصطفى اصحاب محمد على الثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى اصحابي على الثقلين اصطفاء اختيار أ ح ب ه م الله تعالى فذكرهم في ا ل أ م م هل وجدت أ ص ح ا ب ن ب ي باه الله تعالى بهم الخلق قبل أ ن يخلقوا اين تجد ذلك أ ي ن تراه باه بهم و ل ن ر ي ه م ا ل أ م م وهذا من ش د ة حب الله تعالى لهم محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم اسمع العجب والسبب تراهم ركعا سجدا تراهم انت تراهم من يراهم ما معنى ك ل م ة تراهم ركعا سجدا ك ل م ة ك أ ن ه ا السحر البياني تراه أ ن ت معنى الكلام ك ل م ا وقعت عيونك عليهم تراهم هكذا ركوع ا ا سجادا ع كالملائكة أ ا ا ر ك و وسجود س سجادا سيناهم ج الجميل وجه و شو يابترون واردوان د محمد الكلام الرائع تراهم من يا الذي تراهم كلما أصحاب تراهم هكذا ركاعا فضلا إلى الله ل من من من نظرت أنت أثر في يدعون ربهم خوفا وطمعا رغبا ورهبا هذا كلام قديم وهذه آ ي ة ق د ي م ة وفي اخر آ ي ة ختم الله ب س و ر ة الفتح ذلك مثلون و ض ع الشاهد ذلك م في ا ل ت و ر ا ة ومثلون في الانجيل الله أ ك ب ر يباهي الله تعالى ببعض خلقه لم, بعد. لم ياتوا بعد يباهي بهم الامم إ ذ ا ما هو قدرهم ما هو قدر ا س ت ف ا ئ ه م انتم هذا المستوى العالي ذلك مثل في ا ل ت و ر ا ة ومثل في الانجيل ذكر الله لليهود و ا ل ن ص ا ر ة أ ن نبيا جاء وسياتي معه هؤلاء الذين من صفاتهم كذا وكذا وكذا ذكروا قبل أ ن يولدوا و أ ن يختاروا و أ ن يصطفوا و أ ن يوجدوا لك أ ن تقدر قدر الحب الذي كان عند الله تعالى ل ا م ث ا ل هذه ا ل ك و ك ب ة ا ل ط ي ب ة التي ستمر في تاريخ ا ل أ ر ض ت ع م ل ه ا ب ا ل إ ي م ا ن وتفتح بمفتاح ا ل إ ي م ا ن مغاليق القلوب والعقول والضمائر و ا ل أ م ا ن ا ت وغيرها و ك ل قولي هذا واستغفر الله لي الله ل ع ولكم ا خ ر ج البخاري ومسلم حدث, حدث بين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبين عبد الرحمن بن عوف فسبه خالد فغضب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال يا خالد يا ا خ لا د ل تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه البادئ بالبر لا يكافا ولذلك قال العلماء يكفي المخترع انه وضع الباحث من بعده على عتبه الاختراع ولكن للاسف البشريه وتعطي الضوء والجوائز ل آ خ ر واحد ا ل ل ي هو طور البحث ولكن الذي أ ن ش أ الاختراع ل أ و ل م ر ة هذا م ي ح د يذكره خلاص يعتبر دفن رغم أ ن ه هو الذي ب د أ ه و صاحب البراءه ا ل أ و ل ى وهو ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ح س ب ل أ ن هذا اختراع أ خ ر ج ه من عدم أ م ا الذي طور وصنع و ع د ا ما صنع من عدم وما طور من عدم انت ما حالة من عندك جيبتش انت ي دور بالطور ولكن ا ل ب ش ر ي ة في عماء كما قلت س أ ر ج ع ك الى مفتاح الايمان الذي كسر قفل العقل رجعت ا ل ب ش ر ي ة كما كانت في جاهليتها العمياء العقل مليء بالاقفال والقلب مليء بالاقفال والضمير كله اقفال وكل شيء فيه قفل قفل للتجار احتكروا السلع وطففوا الميزان ا ل م ك ي ي ف يرسلوها الى اسواق ل في وقت الرواج ويمسكونها في وقت الرقص يتاجرون في اقوات البشر قفل كبير فجاء مفتاح الايمان ففتح هذا القفل وقال التاجر الامين الصدوق مع الانبياء والصديقين يوم ا ل ق ي ا م ة فتح قلبه وقفله بمفتاح الايمان فكان امينا لا يحتكر كان امينا لا يحتكر قف للحكم ا و ا ل ط غ ي ه والحاكم مغلق بالظلم والفساد ومصادره أ م و ا ل الخلق جاء المفتاح و ا ل إ ي م ا ن فصار الراعي ك ا ل ر ع ي ة س و ا س ي ة في ا ل ع ط ي ة س و ا س ي ة في كل شيء بل يبكي إ ن اصاب ظلما ويمرر وجهه في التراب ل أ ن قفت بمفتاح ا ل إ ي م ا ن فتحها ت ي ك القلوب ا ل م غ ل ق ة رجعت ا ل أ ق ف ا ل كما هي أ ن ا أ ر ا ه ا على عقول الناس كما هي وفي تفكير الناس كما هو في تنازلاتهم في كل يوم يتنازلون عن إ س ل ا م ه م ويتنازلون عن معطى من معطياتهم غرائب غرائب هل هذه العقول رجعت عليها ا ل أ ق ف ا ل هل هذه القلوب خرج ضوء ا ل إ ي م ا ن و ش ع ا ع ه منها وتسرب الامل ف ا م س ت ن ا بتلابيب الجاهليه ومفاتيحها التي لا تفتح شيء ماذا صنعت ا ل ش ي و ي ة في بلادنا ستين سنه زاد الناس فقرا وبلاء وفسادا و ا ب ع د ت الخلق جميعا على الاماء جميعا حتى الذي يصلي ويؤمن ويطلب منه ملتزم هذا ع ن ض ب ا ع ده بيتنحت ده هو متعاصعصه ايمان فقط لكن مؤمن ك أ ص ح ا ب محمد تتفجر ا ل ع ظ م ة بين جنباته لا يخشى في الله لومه لائم يعلن على ا ل م ل أ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا الذي ا ن ت ل ا قلبه بشعاع ا ل إ م ا م كما قال عمر إ ن ي مهاجر من ع ر ا ض أ ن يورم ا امراته أ و ي ت م ولده ف ل ق ا ر ن ن ي خلف هذا الجبل إ ل ا راجل فيكم ي ح ش لها فارعه رجل ابتلا قلبه بالايمان ليس, ليس في قلبي ق ل ا م ة أ ن ظ م غ ي ر الله تعالى وكررت عليك مرارا كررت عليك مرارا وساكرر تكرارا ليس في قلبك ت ق ي ة ما كان لغير الله في قلبك ب ق ي ة حتى ولو كان ولدك لما ر أ ى الله تعالى في قلب إ ب ر ا ه ي م كلفا ب إ س م ا ع ي ل هتحب ابنك هتزاحم حب الله تعالى في قلبك لا اذبح كلف محمد بابنه إ ب ر ا ه ي م ويحمله على يديه انظر لابراهيم انظر بجماله وروعته انظر فما سيزاحم إ ب ر ا ه ي م ا ل خ ل ة و م ح ب ة الله في قلبه لا إ ن الله تعالى يغار يغار يزيح من قلب المخلص المخبت كل ما يزاحم فيه ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل و ل و ه ي ه وحب الله تعالى ولذلك ترى الصالحين خلت أ ي د ي ه م من الدنيا وهم أ ذ ك ي ا ء الخلق ع ب ا ق ر ة كل زمان تيد ا ل غ ب ي الجاهل مليونير تيد العلم الفجر ليس في يده شيء هذا قلبه مصدوق أ م ا هذا لا يزاحم قلبه بالدنيا ل أ ن ه ما جعلها له جزاء فرغ ّ قلبه له فرغه له إ ن الله تعالى يغار على أ ح ب ا ئ ه أ ن يحبوا غيره أ و أ ن تزاحم قلوبهم بشيء من الدنيا ففرغ ّ ايديهم منها هكذا و ل س الذي لا يعلم ويفهم ويتعلم هذا لا قيمه له ابدا وضع ا ل أ ق ف ا ل على ر أ س ه ولن يفهم ولنستوعب إ ذ ا أ ي ه ا الناس هذه الكوكبه ا ل ع ج ي ب ة التي سنتحرك معها ونرى حب الله تعالى لهم ذكرهم وباه بهم جميعا وما أ ع ط ى الله أ م ه من ا ل أ م م جزاؤها وهي حيه ة غير ذ ه الأمة غير هذه ا ل أ م ة ما قال لليهود وقالنا سار لكم في ا ل ج ن ة كذا وهذا مبشر ب ا ل ج ن ة وهذا له في ا ل ج ن ة ما قال ل أ ح د ذلك فالرجل منا إ ذ ا سافر يقول لولده إ ذ ا كلف به إ ن شاء الله ه ج ي ب لك ه ذ ه حلوه ه ع م ل ل ك وخليلك يبشره هذا من حبه إ ي ا ه من عنايته به لانه ليس له إ ل ا ه فهي امه الامم كنتم خير امه خرجت للناس فهي خير امه اخرجت للناس ويجب الشرها بدرجاتها في ا ل ج ن ة قبل أ ن تموت ربنا إ ن ن ا سمعنا منادي ان ينادي ل ل إ ي م ا ن أ ن ا امن بربكم ف أ م ن ا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع ا ل أ ب ر ا ر ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسله ولا تهدينا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تخف ا ل م ع ا ا ب ربه الله أكبر لهم الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر و ه م أ ح ي ا ء و ه م أ ح ي ا ء إ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم من ذكر أ و أ ن ث ى وخلي بالك كل م س أ ل ة عامل منكم يعني الذكر و ا ل أ ن ث ى احتمل اثنين ولكن هنا فصل أ ن ه لم يترك أ ح د عمله ذكر أ و أ ن ث ى ش م و عموم ا ل أ م ه ب أ ف ر ا د ه ا من ذكر أ و أ ن ث ى فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم في وقاتلوا أ و و فِي سَبِيرِي وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم ج ن ّ ت ت ج ر من تحتهم ثوابا مش من عملك مش من كدك اقف عند كلام ربنا هذا كلام زي اللي قال ه كلام زي اللي ثوابا من عند الله يعني هذا كله ثواب هذا من عنده عملك لا يساوي شيئا والله عنده حسن الثوب ا ت أ ك د أ ن عملك لم ض ي ع جيل بهذا الحب تطعم فيه وتسبه وتشتمه لعن الله من سبهم و ش ت م ه جيل كل هذا له عند الله تعالى حتى في ا ل م غ ف ر ة إ ذ ا أ ج ن ى ب احدهم ذنبا وهم بشر يصيبون و ي خ ف ر و ن هذا ي ج ن ي عليهم خ م البشر يغفر لهم لا ي ف ر ق ه م ل ت أ ن ي ب ا ل د م ي ر وتاليف الضمير عذاب وتعذيب إ ن الذي تولوا منكم يوم التقى الجمعان استدل... انما استدلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم الله أ ك ب ر بهذه ا ل ب س ا ط ة وبهذه ا ل س ه و ل ة المخطئ لا يطيل عليه عذاب الضمير بالم ا ل م ع ص ي ة أ ب د ا قوله اطمم امه تشهد درجاتها ومغفرتها وهي ح ي ة قبل ان تلقى الله تعالى ما هذا الخير ما هذا ا لقد خ ي ر ل تاب الله على المؤمنين من المهادين والانصار في س ا ع ة ا ل ع س ر ة متى ما هي س ا ع ة ا ل ع س ر ة هذا في تبوك وهي غ ز ة ا ل ع س ر ة بعد أ ن كاد ي ذ ي ه قلوب فريق منهم يعني على وشك يذيب تاب الله عليهم ثم أ ر س ل هؤلاء المخلفون ا ل ث ل ا ث ة أ ط ا ل عليهم بعض الالم ب ش د ة جرمهم الي ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت ا و ذ ا ق ت عليهم أ ن ف س ه م وظنوا أ ن لا م ل ج أ إ ن الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا هذه أ م ة جيل م د ا ر ك يسب ي ش د ر د ت ان اردت ل ن اردت ا ف ا س ق خ ا ر ج ت ن اردت ان اردت ان اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ي ة ن خ ل ة وذهب هو و ا ا ر ك ت ا م ن ا ل ص ح ا ب ة و ك ان في ا ل ي و م ا ل ت ا س ع و ا ل ع ش ر ي ن م ن ج م ا د ا ل ث ان ي ة ان ت ب ه حل ا ل ج ف ل ك ا اردت ان اردت ان ا ر ت ان ا ر ان اردت ان ا ر ا س ت ف ي د طبعا الشهر عندنا حيرجعك لحديثنا ب س ما الشهر ما بين تسعه وعشرين وثلاثين ل ش ه ر عندنا ا ذ كان ناقص ب ق ى تسعه وعشرين كامل يبقى ثلاثين فدخل أ ر ض الحرم في ا ل ت ا س ع والعشرين من جمده ا ل ث ا ن ي فرقى اليوم اللي عليه الروح فتمكن من ا ل ق ب ي ل ة أ و من ا ل ق ا ف ل ة فقتل رجلا واصر اثنين واخذ ا ل أ م و ا ل ورجع في غ ا ي ة الفرح فاول ث ر ي ة يغنم فيها المسلمون ف أ و ل من ر ا ن م في دين ا ل إ س ل ا م هو عبدالله بن جحش الشهيد الذي دفن بجوار خ ا ل ي حمزه و أ ن ت تراه هناك أ و ل غنيمه ة أول طلع ك بشاء الله نطلع بالغنيمة ديه؟ نعم دية فجاء الشهر وهم لا يدرون فقامت ا ل ص ح ا ف ة ا ل ع م ي ل ة ا ل م ه ج و ر ة الصفراء و ا ل أ ق ل ا م ا ل م س م و م ة أ ق ل ا م ا ل ض ر ا ر و ا ل إ ع ل ا م الفاجر الكاذب وهللوا يزعم أ ن ه نبي ويشرك الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام ويزعم أ ن ه نبي وهاجر ا ل إ ع ل ا م و م ع ر ك ة الكفر مع معارك إ ع ل ا م ي ة فالكفر ليس له ق و ة و ل ي س ل ه ع ق ي د ة ي ق ا ت ل ع ن ي ا ه ا ك ي و ا ح د ن ا ج ر لو د ا ت هناك عقيدات ه ك و ي د ا ت ه ن ك ع ق ي د ت ه ن ك عقيدات ه ن ا عقيدات ه م ا ك عقيدات هناك ع ي د ا ت هناك ع ق د ه ن ا عقيدات هناك عقيدات هناك عقيدات ن ا ك ع ق ي د ا هناك ع ي د ا ت هناك عقيدات هناك ع ق ا ت هناك عقيدات هناك عقيدات هناك ع ي د ا ت هناك ع ق ي ن ا ع ق ي ا ع ش ا ن م ي ن ي ع ن ي ع ش ا ن ا ل ر ئ ي س ي ت هناك ب ق ي د ا ه ن ا ي د ا ت ه ن وكودي عدو افتلاحي وحياتي وكل ارض ل كمان منها قتل انت عشانك وكودي ه ت دائره تحس في الجيش ا ل ميزانك ق ا ب مام صار ل ي وتخبو ل علىها م انت م م ا دخل في جلابك ي يستوعب ما الذي اجرى امامه ولذلك م ع ا ر ك الكفر كلها إ ع ل ا م ي ة يزعم أ ن ه نبي ما شاء الله يقاتل في الشهر الحرام ويسلك الدم الحرام, الحرام وياخذ ف ل الحرام أ أ ر ض و ي ا ل أ م و ا ل و ي أ س ف ونحن ن ت أ ث ر ب ط ب ي ع ة الحال بالنقد ونحن ن ت أ ث ر بواقع ا ل إ ع ل ا م ده شيء يقيني شيء طبيعي ا ح ي ل ك لجعفر ا بن ابي طالب يوم ا ل ح ب ش ة لما عمرو بن عاصم ده هي بيقولوا ايها الملك ده دول بيقولوا في عيسى غير اللي انت ب ت ق و ل ه طبعا انتوا بدوده نبي ا م ل ه ورسوله دول ب ق و د ه ع العبد اني عبد الله اثاري الكتاب و ج ع ا ن النبي شو بيقولوا ي ه اسمع اني عبد الله طبعا انتوا بدوده اله دا عمرو بيقولوا انا هستاصل شافتهم من تحت هجز الزرع بتاعهم من تحت الجذور أ م ا تخالفني في ا ل ع ق ي د ة أ ق و ل ك ا ي أ ن ت بتقول فيه يعني إ ي ه شعب خ ط و ا خ ط و ا ن ب ح ه م روح الصحابه يقولون هنجد لا نخالف ع ق ي د ة قالوا والله لاقولن ما قال الله فيه وليكن ما هو كارب ق و ة ولما دخل ي س ت ا د ن ع ن ى جشب خطبك قال من حزب الله التعب ابن جش عقيده الله في السماء يراك انت عبده حمل تعبه وحمل قريش من الفيل ومن ا ل ج ي و س سبع أ ل ف مقاتل ما واجهه أ ح د بقتال ولكن أ ب ا د ه م الله جميعا في ب ح و ة و ا ح د ة لما قطعت الرباط بينك وبين الله فاتخذت أ ر ب ط ة من صنع الناس واتخذت طرق لم يكن يتخذها ك ن ي النبي صلى الله عليه وسلم واستحللت ما حرم الله و أ د ح ت لنفسك ما هو محرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فتح م ك ة هذه أ ر ض حرام وبلد حرام واحلها الله ل ن ب ي س ا ع ة من نهار ولا تحل ل أ ح د من بعدي الله تعالى هو الذي أ ح ل ه ا يعني ما استحلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش ابو سفيان أ و أ ب و جهل أ و غيره ي ق و شوف كان ب يقول ده ارض حرام ودخل يقاتل قال أ ح ل ه ا الله لي ولا تحل ل أ ح د من بعدي نصوص نصوص دستورنا في صدورنا وفي جيبنا ا ل ق ر آ ن لا نغير أن نقدر لا تشرك بالله وان قتلت أ و قطعت لو ق ص ع ت ع ق ش ت لا تشرك بالله كن ك أ ص ح ا ب الاخذون على ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الثريا ضحوا بجسومهم لكي تذهب ر و ا ح ه م الى ا ل ج ن ة ولقد انتصر ا ل إ ي م ا ن في م ع ر ك ة من أ ع ظ م المعارك في تاريخ المسلمين اقرا سوط جروج م ع ر ك ة بين ا ل إ ي م ا ن والكفر انتصر الكفر على اجساد ل أ وانتصر ا ل إ ي م ا ن انتصار زائق عالي وما نقم منه م إ ل ا ان يؤمر بالله ا ل ع ز ي ز الحميد يا أ م ة أ ن ا قدمت بقفل ل ا ي م ا ن ب ا ل أ ق ف ا ل وقدمت بالمفتاح ولابد أ ن تربط بين أ و ل خ ط ب ه واخرها أ ن هذا الجن ما داهن ا يوما والله ما داهن ا يوما ما داهن احد قال أ ي ه ا الملك هؤلاء يبغضوننا ويمغضونك أ ر ا ي ت أ ن ه م يدخلون عليك لا يسجدون لك ده يسجد ويقدر قدامه تعلمه رأسه ماهو رأسه كده كانوا للملك زكي كل ما يحط رأسه على الأرض. كبير وطويل ينزل رأسه على الأرض. شوف الملك ركس كان بيمرموا الفيل والفيل طبعا حيوان ما الفيل الأرض الأرض الخيول اللي قال الله ومر لعن الله ما ينزل يعني لعن وطويل شوف علموه ومر يتعلم يأخر يحط يحط زي علمه رأسه على على على لعلمك الفساد وغير طبيعتك لعنه الله تعالى كل واحد يدخل على النجاه ليسجد له جعفر يسجد امثال هؤلاء ا ل أ ب ط ا ل يسجدون شامخ وهم ر ج ع ت جنبه ع م ر د ا ه ي ة كما قلت ا ل د ا ه ي ة الفذ م ز ل ف ل ل ا ر ض تحت ا ع ل ي ه ه وخصومه قال شوف هيدخل وقت م ح ش هيسجد له ش و إ ح ن ا دخلنا وفده قريش س ج د ث وكلنا بتسجد حتى الفيل يسجد يحاول يغيظ النجاش يمل ع له ح ا ج ة يهيجوا عليهم طابور خامس ا ل ل ي يقول أ ن يفجر جنبات ا ل أ ر ض ي ف ج ر ه على أ ص ح ا ب ه ا ولكن نقول له أ ي ه ا الطابور إ ن ك لم تر السلفيه ة بعد ف ي ا قادمة بعد هذا بعد هذا الغثاء ستراها كما قلت لاسرائيل قبل ذلك هذه ليست جيوشنا أ ن ت م ا ت ص ر ت م على جيوش من هم أ م ث ا ل ك م في ا ل ع ق ي د ة والدين والمله والتوجه ولكن عندما نلتقي أ ي ه ا السواد ستروا معنى القتال ومعنى معنى رجال يموتون رجال تلبس اخفانها قبل أ ن تقاتل لا يريدون ا ل ح ي ا ة ينصرون الله ورسوله جيل تتفجر العظمه من جنباته وتشد فلاح كم فلاح فلاح كم بيع من فلعقم ا بكل هذه ا ل ع ظ م ة بكل هذه ا ل ع ق ر ي ة و ا ل ع ظ م ة دين يفجر ا ل ع ظ م ة في رجاله ينشئ رجالا والله تعالى كما قال ا ل ف ر ينشئ لهذا د ي ن رجال يعني من و ف ط الزباله تظهر رجاله وقت المعارك تظهر هذه المواهب تظهر هذه المواهب هذه العقليات ا ل ف ذ ة تظهر في وقتها فقال لم ا لا ت س ج ل ل ي كما يسجد الناس قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لا نسجد إ ل ا لله أ ه لا ب ز و ر ك غير الله ي ع م ي انت عاوز ت ع ب ي ل ه ا منه احنا كده تركيبتنا كده اشتم قل ده مش متخلفين ده مش متحضرين ده مش عارف كذا ده كذا ده كده ل براحتك ولكن احذر ما تخاف انت خايف مننا لسبب معين خلي بالك الخوف اللي في غلبك ده و ت نميه ك ب ر ا ل أ ي ا م عندما نلتقي عندما نلتقي. عندما نلتقي نلتقي سترى هذا الخوف الذي في صدرك مني هو حقيقي والله ستراه هذا إ ذ ا جمعتنا يوما يا جرير المجامعه طول بالك علي أيام. اذن ايام إ الله يوسيف بكت عبد الله م ن جحش تفعل وتفعل تخيج عني اسماء الكفر الاعلام والصحافه الصفراء و ا ل م أ ج و ر ة و ا ل أ ق ل ا م ا ل ق ذ ر ة التي يعني ت أ خ ذ رواتبها من السفاره ا ل أ م ر ي ك ي ة يقاتل في الشهر الحرام وكذا وكذا وغضب النبي وبكى عبد الله قال لعل الله قد سقط علي وقد هلكت يعني سقط في يده بمصيبة مصيبة سقط وجاء الوحي يفرج الكرب ويغاسي و ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام كتال فيه قتال ل ك فيه كبير قضره أكبر إ ذ الله ا ل ك و ك ب من ا ل ن ا س ما هو قدرهم عند الله تعالى قتال فيه كبير و ص د عن سبيله وكفر به و ا ل م س ي د الحرام و إ خ ر ا ج اهله أ ش د عند الله أ ه ل ه تعالى بالي ا طالب العلم يقول لي اهل د ن و إ خ ر ا ج من أ ه ل ه محمد و أ ص ح ا ب ه أ ي أ ن ك م لستم أ ه ل ه والتعبير واضح جدا و إ خ ر ا ج اهله أ ك ب ر عند الله والفتنه اكبر من القتل والفتنه هنا خلي بالك المعنى هنا ل أ ن ا ل ف ت ن ة لها ميت معنى وهنا م ع ن ا ا ل ك ف ر والكفر أ ك ب ر من القتل فسر الله عن عبدالله بن جحش و ص ر النبي قال يا رسول الله ارسلني إ ل ي ه م في ث ر ي ة أ خ ر ى لما ا د ا ل ف ر ع واديه ثاني على س ك ت ا ل أ ق ل ا م دي و أ ك ث ر ا ل أ ق ل ا م ا ل م س م و م ة و م ز ق هذه الصحائف و خ ا ل ا ل ع م ي ل ة الدرس له معاني س ي ا س ي ة ض خ م ة جدا إ ن ممكن الفقه الواقع و ا ل إ ع ل ا م الكاذب يجرك إ ل ى مسائل ليست من دينك وليست من وصولك وقد تتبعها والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عبد الله بن جحش ت أ ث ر بهذا البث ا ل إ ع ل ا م ي والفضائي ت أ ث ر النبي صلى الله عليه وسلم ت ض ح ت و ن م ق ا ت ل ة الشهر الحرام وتسير الدم الحرام حتى النبي نفسه ت أ ث ر وهذا معنى انك ت ت أ ث ر باللي يدور في بلادك وفي واقعك أ ن ت ا ل إ ع ل ا م ب ي أ ث ر فيه ولكن إ ذ ا جاءتك هذه ا ل ف ك ر ة فتاملها عندما تذهب عنك السكره ة ت ع ر ف ا ن ت على صح وكل يدافع عن الكفر وأهله. كل هؤلاء يدافعون عن الكفار واهلهم وهم منهم من تشبه بقوم ف و منهم هؤلاء لا يوالون الله ورسوله فلا نواليهم ولا ن و ا ل من وراءهم حتى ولو كانوا فراعين ا ل أ ر ض وكنا هذا من زمان قديم وسنظل عليه إ ل ا ان نلقى الله تعالى مهما كان الرجل نحن معه في خ ص ا م وعداء حتى يؤمن بالله وحده بالله لا معقول حتى يؤمن بالله لا حتى يؤمن بالله وحده ليس عنده شيء كما يقول لك يعني يعني ونرى ان ا ل إ س ل ا م يعني يعني دين ا ل أ غ ل ب ي ة يكون منه ا ل أ ف ك ا ر يرى أ ن ت ترى معنى ك ل م ة ه ذ ا يعني معنى تفسد الكلام من ك ل م ة واحد ما كانت أ ص ح ا ب محمد شوف و ا ا ل و ح د ينزل على الوقائع ولذلك انا قلت مرارا شرع اقرا ه ا ل س ي ر ة بمنهج أ ه ل الحديث و أ ه ل الاصول ل ل أ ل أ ن ا ل ق ر آ ن مترجم ق د ا م ك وقائع ق د ا م ك بديك عقائد ولاء وبراء بديك س ي ا س ة بديك حياه ا فوائد ج ن ة أ ص ح ا ب محمد رجال الله الذين ضرب الله المثل في ا ل ت و ر ا ة والبيت قبل أ ن يوجدوا و أ ن يخلقوا لقد باه الله ا ل م ل ا ئ ك ة باهل عرفه و د ه حدث موجود باه بشيء موجود ويباهي الله تعالى ا ل م ل ا ئ ك ة بقوام الليل هو ج ا ي م ه هو وربنا بيقول شو مكشوف واقفه بشيء موجود ولكن على غير ا ل م ع ه و د أ ن يباهي الله تعالى باناس لم يخلقوا ب ع ذلك مثلهم في ا ل ت و ر ا ة وذلك مثلهم في ا ل ا ن ج ي ن كزرع اخر لشطه ا فاستوها فاذاه واستوى على س و ق م ا شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مثل وختم ب ص و ر الفتح اعظم كتاب واروح كتاب انتظر لما اصابتهم الكبره في يوم واحد وهذا من خطائهم اولم اصابتكم م ص ي ب ة قد اصبتم ا مثليها يعني يوم ب ا ت يبدو ان ا ل م ص ي ب ة بتاعت ا ل ب ا ي ع واحد قتل منهم سبعين و ا ل ص ح ا ب ة قتلوا في بدر سبعين و ا س ر و ا سبعين شوفت ر ازاي ي خطب الكلام جميل قد اصبتم مثليها يعني قتلتوا سبعين واثرتوا سبعين يعني, يعني غيرتم مره ثانيه قلتم ان هذا إ ي ه لجرالنا يعني قل هو من عند أ ن ف س ك م خ ط أ ولحبه إ ي ا ه م واساهم شوف ا ل ب ر ق ي ة ا ل ج م ي ل ة التي مدت من السماء الى الهجره هذا بلا كل الناس وهوذا وما وعدك م المتقين ده بسم الله الرحمن الرحيم ب د ا ي ة الجواب ولا تهنوا ولا ت ح ز ن و ا و أ ن ت م ا ل أ ع ل ا ن ان كنتم مؤمن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ي ج ب ر و ي ج ب ر خاطرهم ي ر ب ط على كافهم ينفعوا ارمي هزيمه منهم سبحانك ما هي د ر ج ت ه من هؤلاء الذين يواسيهم ببرقيات العزاء من السماء ويصدرها هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة اسمع البرقيه س م ع ا م ك ف و ب عليه ولا تهلوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لجبر خاطره ومسح ى ط ل تعزية تعزية في م من قتل من له من ختيل إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس الذين ز ل فيهم ا ل ق ر آ ن واتاهم ر ف ر ذ ن ب ه م وعجل هذه ا ل م غ ف ر ة حتى لا يؤلم مشاعرهم ب ع ق د ة ا ل د م في ح ا ل ة الانكسار وارسل ه م لهم التعازي رجال الله يخرج منا من يصب هؤلاء ويشتم هؤلاء وهم في درجاتهم في ا ل ج ن ة جاء رجل ع ا ش ه رضي الله تعالى عنها و قال يا أ م المؤمنين إ ن اناسا ي س ب و ن أ ب ا بكر وعمر قالت وماتي ذلك ابتزعلا لي قال الم تعلم ان الله قطع عنهم العمل ولم يقطع عنهم الاجر فقيه الاسلام, الإسلام يقول لك هنحن الدين من امرأة ايه الحديث د ه والامراه ساعيش ا ل ا م ر أ ة يا ريتك تساونا على هذه ا ل م ر أ ة ي ا ر ي ت ك خذوا نصف دينكم من هذه الحميرات و ولكن وبتصلي وبتصوم وده ا العمر الله ما الاج انت اي احنا من عنهم عنهم عمل تشتم مين للي بتشتمه قطع قطع كده للي يعني هم في قبورهم ما خ ط ى عنهم الاجر ولذلك نحرص عليهم حرص النبي صلى الله عليه وحرص الله تعالى عليهم كما اخرج مسلم في صحيحه والترمذي وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس ونظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر الى السماء وهذا امر الله ويتفكرون في خلق السماوات و ل ا ر ض يا لو قعدت س ا ع ة في ا ل ض ل م ة كده في ا ل غ ي ط توصل النجوم وتركيباتها وتركيب ا ت وتركيب ه ا ا ل س م ا ء هذه خير من عباد ستين س ن ة ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك كل ده مش باطل ت أ م ل وتفكر قال النجوم امنه للسماء ف إ ذ ا ذهبت النجوم أ ت ى السماء ن ا ت و ص يبدا اهمته السماء كطير سجيل ك ت ب اينته لما انشئ النونه ذو المحطوطه دي إ ذ الم... اسمع شرنا عن نونط الحفلة يبقى كلام الحبيب يقولي النجوم امنه للسماء ف إ ذ ا ذهبت النجوم أ ت ى السماء ما توا رجل ب يقول عبدالله بن مسودشه نجمي عمل بيرمي في ا ل ك و ف ة زمان فقال يخبط عليه يا عبد الله قم ا ل س ا ع ة ق ا م ت فعبد الله بيضحك قال له اهبل سالت ايه داحنا لسه أ و ل جيل د ه ي قدامنا و ل بعدنا ك ا ن جيل جاي ب د ا ا ل س ا ع ة ق ا م ت على طول قالوا خير إ ي ه اللي حصل قال لك النجوم طبعا جرى الحديث فهموا زي بعضنا كان يفهم على كيف يعني يفهم ر أ و ي هو اللي يفهم يعني هو اللي, يفهم هو اللي يشرح ف ه هو م اللي ي ع ا د ن ا القف المحطوط هو طبعا عاوز يكسر القف يقوم ي ت م جرح ي د ه او تنكسر الاله ب ت ع ت ه يعمل قال ايها ل م ف ت ا قامت ح السماء السماء ونجم يضرب السماء. قال الاحمق لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى لا يفرح بالغنيمه ولا يقسمه من راس ويكون لكل, لكل خمسين ا م ر أ ة قيم واحد ده فين نفتح ونفتح على الروم ما ايطاليا ونفتح امريكا تقول ايه ب ق و ل لهم انتظروني ا واشنطن انتظروني فاني قادم بابا روما اني قادم اليك ولا تكن احمق لا تفهم في ا ل ل غ ة لست انا ب ج س م و ج ر ن ي ولكن ابنائي و ت ل ا م ي د ي قادمون اليك ان لك عندنا يوما وقد بشر النبي بفتح القاطع و ا ل ق ط ع هي امريكا ستقطعها الرياح والعصير التي م س تقطعها الرياح والعصير تسونامي اخر ستتغطى فسماها ابن ب ي ا ل قاطع و س م ه ا في الكتب م ل ك ة البحر وفعلا هي م ل ك ة البحر وهذا تصديق من اطار الوقت كل أ س ا ط ي ر وقالت اقوى أ د و ل ة ب ح ر ي ة في العالم جشها ي متحمل في ا ل و ح ر م ل ك ة البحر إ ن ي قادم إ ل ي ك و أ ن ا آ م ن ة ل أ ص ح ا ب ي ف إ ذ ا مت أ ت ى أ ص ح ا ب ي ما يعدون وانت شفت اللي حصل بين ا ل ص ح ا ب ة لما مت ا النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف وقت ا ل و غ ي ر ه و أ ص ح ا ب ي آ م ن ة ل أ م ت ي ف إ ذ ا ذهب أ ص ح ا ب ي أ ت ى أ م ت ي ما يعدون وذا ا ل حصل في القرون ا ل م ت ا خ ر ة من هذا الفساد العريض الذي رأينا توقيت من و حديث ك م ما بغير الله تعالى ا أنزل و ف س لا له لآخر آوى حتى و م الناس هذا ح د ي يزكي النجوم ويزكي النبي صلى الله عليه وسلم, ويزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه درجتهم وهذا مستواهم ى ايها ل ل ن ا ا س و ح د ث بقية في خ ط ل ولكن ى ك م الناس ق ت لك أ ل م أ أن ل وعلما ة دسمة من من غرفة وهدى هدى استطعت من من فكرا تقترس غراس وإن تمشي ل ه ا في هدى وفي نور وتترك كل ظ ل ا ل وراجع معي ق ص ة عبد الله بن جحش وماذا فعل ا ل إ ع ل ا م الكاذب وهيج وكيف نتنازل ع ل ى ل إ ع ل ا م ونفعل كل الموبقات والمحرمات والتنازل عن اسس شرع الله تعالى حتى نجاري القوم وعد الله تعالى أ ن يبصرنا بعيوبنا و أ ن ي ج ذ ب ن ا الفتن ما اضافه منها و ن وعد الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح و ي ر س ق ن البصر ا النافذ في آ ي ا ت الله وفي كتابه وفي فهم حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وقل قولي ولكم وفي الله لي يستغفر هذا الصلاة